صراط الذين ن أ ع موسوعه ت عليهم ل غير م ا ل ي م و النابلسي ل ا ل ع ل ن م ا ل ا س ل ا م ي ن خلقنا ا ل إ ن س ا ن من نطفه امشاه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل اما شاكرا و إ م ا كفورا إنا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 وجزاهم بما صدروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا, لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ل ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب ا ل ي ة من فضه واكواب, وأكواب كانت خ و ا ر ي ر ا قوارير من فضه ق د ر و ه ا تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا موسوعه ف ل ي م النابلسي د إ ذ رأيتهم ح س للعلوم ن الاسلاميه و موسوعه النابلسي للعلوم س ق ا ه ربهم ر ش الاسلاميه طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله ويدرون وراءهم يوما ثقيلا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 الذين فتنوا المؤمنين. ان ل ذ ي الذين م م ؤ ن ن إن ي ا ل فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم, فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا جنة وعملوا الصالحات لهم جنة ل ه م جنات تجري من س و ع ه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذ ل ك ا ل ل ف و ز ا ك ب ي ر ربك إن بطش ل ش د ي د إنه هو يبدئ ل ل ع ي د وهو ا ل غ ف و ر ا ل و و د ذو ا ل ع ر ش ا ل م ج ي د ف ع ا ل ل م ا ي ر ي د هل أ ت ا ك حديث الجنود فرعون وثمود ف ل ل ذ ي ن كفروا في ت ك ذ ي ب والله من ورائهم محيق بل هو ق ر آ ن مجيب في لوح محفوظ